وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله فما يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بهم النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاهبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا